إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رزت الأرض ردا وبست الببال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة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 وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْبَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقبود وطنح منذود وظل ممدود وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فدعلناهن أبكارا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 أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمون إلى نيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون فآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نجلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون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 وَلَقَد عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ يَوْمَ نَشَاءُ نَجْعَلُهُ حُطَامًا فَظَنَنتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّهُ لَمُغْرَمُونَ بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزنون لو نشاء جعلناه أجازا فلولا تشكرون اَتَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُم أَن شَأَتمْ شَدَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ دَعَا النَّهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بنغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون